وهو الولي الحميد ومن اياتي خلق السماوات والارض وما بث فيه ما من داب وهو على جمعهم اذا يشاء قدير